وبيأس المهد، فمن يعلم أن ما انزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر آل الألبام.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 جنات عدن يدخلونها ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باق سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات